بم وَإِسمع لَ وَإِسح قَاع أُبَ وَلِيبطِ وَماَا أُتَمُ سَوعي سَ وَََّ بونَ مِْوِّهِ وَنَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَن يَزِغْ تَغْيِيرًا عَنِ الْإِسْلَامِ دينا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 مَلائِكَةٌ جَزَاؤُهُم أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۙۙۙۙۙۙۙۙۙ <تصفيق> إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفرون